اون تنزل انا ر اون تنزل علينا كرات شيء وكان خاشا وحوان وضربنا بسكن انت بلغ المقصود او تدروا بسر النفسام ترميما ربي وربنا السنه وفي الوعود نهج القران والسنه اهدى ليله في الحجر والمصطفى رباه والتوحيد تاج في ما الدنيا لا يقبل بذلة من سعود قف الحزم الآن وامضي لك بعزلة تعود عطم جنود الكفر خذ بالسار من جند اليا الحزم الآن ومضي لك بعزة لا تعود حطم جنود الكفر خذ بالسار من جند اليهود حطم جنود الكفر خذ بالسار من جند اليهود